بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبت فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن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 يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا